وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمَاتَ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ولن أبلغنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأموات والثمرات وبشّر الصابنين.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 هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن هج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما Veman teṭwab ğıyran, fāinna Allāh šaakirun ʿalīm. Īnna lāzzīn yaktūmun mā anzalnā min al-biynāt wa al-huda min baʿd mā biyyanahu lillāsī fī أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا، فأولئك أتوب عليهم وأنت التواب الرحيم.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 ve ilahukum ilahum vahid la ilaha illa huvar rahmanir rahim